Alhamdulillah wa hakka al zelena, <tune> zelena, and a mm -hmm. ايما تكون يدريكم الموت ولو كنتم في بود مشيدا الموت ولو كنتم في a o يرى المنظور po oh. إذا جاءهم أمر من الأمر أو الغرب أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم لمن يستنبطونهم منهم ولولا تطل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطانة طريقة. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحبظ المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكينا من يشبع شفاعة حسنتين аю and uh -huh.